「や رجاء ا ل ت ا يا رب يا مجيب دعاء المضطر ن س أ ل ك أ ن تجعلنا من عبادك ا ل م ت ق ل ن